يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم ووضعه من فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه ان تهو خيرا لكم ان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 ورهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 وَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْمَنُوا اتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما